قُلْ إِنَّ رَبِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ لاَ يُعْذِبُ عَنْهُمْ إِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا asparumia, darika, vala, akbaru illafikita, bimobin. Lejá, jesi, eladina, amanu, araminu, solihat. Ula, ikala, hum, marufira, tu,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 a organizuje ved, da je vz凌oziťe, a Čne dreťač formalný, do oveľteď novém. Vze Ű proof to се zvými, Aftará ale Allah kذbá, a byh jinná? Bely, ktežké nebyznamené v základu, v základu, v základu, v základu. Afelem je nebo vzadávú إِنْ شَاءَ نَخْسِفَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا. Ja džibalu, a ujibimaráhu, atparirahu, a alan, alan, alan, alan, alan, alan, alan, alan, alan, alan, alan, alan,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 Jamalun a مَا ma jaša umi mahariba wa tamatila, ujifaning kal-jawab, ujifaning وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّا سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي عَذَابِ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْنَيٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُّجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 فَقالوا رَبَّن بَعدِد بَينَ أَسفَارنَ وَظَلَمُ أَمفُسَهُم فَجَنَّهُ أَحادث فَجَنَّهُم أَحادِيثَ وَمَزَّقُ لهُم كُمُ مَزَّقُ فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ بِنَّهُمْ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مُنْفِكٌ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شريك وما لهم فيهما من شيلك منهم من ظهير وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ, قالوا الحق وهو العلي Kul män yorzukukum min السmaوات wa národqu lilláh wa inna ou iya kum lalá hudanáv in اسالوا عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم Kul Ārúni a al ālhakotu behy šureká, kľa, haki hô Allah, Āzíz, Čakým. Womá ārselnáke, illa káfeta, ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا للذين أَنَحْنُ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل المكر لين وانهار بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا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 وَمَا a rusalna, fi koruja نَّذِيرٍ إِلَّا bima, a bi hika firún. Uakolú, našnu, aktarú,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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِنَّ مَن آمَنَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظَّعْنِ بِمَا عملوا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 وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Boja umma ja, sólo, jami, ja, kolonilna, ikati, aha, una, ija, kumkanu, ja, vodon. Ralu, Belke nu jarbo dunal džinna, exarruhum mu minun, fali a u mele jem li kubad, dunkum li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 قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا ايفكم مفترى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 ما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنن v húa illa na di rulakum bhina jada jada in ageria in ageria illa rulakum قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباقل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي Inneho samišným krejb. Ďakujem za pozornosť, Ďakujem za pozornosť, a vzávajem za pozornosť, a základom za pozornosť. A